أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقودوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 والَّذينَ آمَنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِلَ نُ بَوو أنهُم مِنْ الجََّةِ غرَفًا تَجرِيمِ ت تحتْهَا لنلَنهَا رخَالِدينِين فِيهَا نِعْمَأَجرُ العامِلين الذيذينَ صَبَرُواعَ رَِّمْ ييتوكلون وَكَأَم مِن دَبَّةِ ال لا تَحْمِل رِزْقَهَا اللهَّهُ يَررزُقُهَا وَإياكُمْ وَوهو السَّمعُ العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجعهم إلى البر إذا هم يشرقون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يرون جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين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 وعدَ اللهَِّ لا يُخْلِفُ اللهَّ عددَه وَِ أَأكثرَرًا الناسَِّ لاَا يَعلممون يَعلَمونَ الظاهِرَ يعلمون مِنَ الحيةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَ ل خِرَتِهُم غافِلون أَلَمْ ييتَفَكررُوا فيِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهَّ السَّموَاتِ وَلَرضَ وَمَا بَعنَهُمَا إِللاا بالِالحَقِّ وَأَجلِم مسَاء وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَسَارُوا لِلْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا سُوٓءٌ إِن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 بَرَأَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فمَيْ يَهديمَنَ ضلى الله وَماَالَهُم مِا صِرين فَأقِمُجههَكَ للِدينين حَنفَ فترَةَ اللهَّهِ التي فَتر الناس سعَلَيهَا لا تَبدينين لِخَلْقِ الله لا تبدينينَ لِخَلْقِ اللهه ذَلِكَ الدّين القَم وَِ أَكأكثررًا الناسَّاسِ لا يَعلمون. ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَن زُلْزِلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقَنطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ماَا كَثَرَف عليهه كُفْره وَمننْ عملِل الصالح فَلِآفُسِهم يَهدون لِي جزية الذيينَ آمن وَعملِلُ الصالِحات مِن فضل إنه لا يحبّ الكافرين.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 وَقالَا الذي نَأُْنتُ الع الْمَوَلِيم مَ نَلَ قَدْلَ بِسُْمْ فِي كِتابَابِ اللَّهِ إ يَْمِ الْ البَعْس فَهذا يَومُ الْ البَعْسِ وََِّكُم كُ تُم لا تَعلَون فَيومَئِذِ الل تَ فَعُ الذيذ نَظَلَموا وَلاقدَضرَ بَنال الناس فيِي هذاَا القرآنِ مِهَا كلُِ مَثل وَلا إِ جأْتَهُم بآيَةِ لا يَقولًا الذيينَ كَفرَوا إ إن تُم إِلاا مُبطِلون كَذَِكَ يَطبععوا اللهَّ على قُلوا بالِالَّذينَ لا يعلمون فَصْب إِ وَعددَ اللهَّهِ حَّ وَل يَسَْخفًاكَ الذيينَ لا يوقِون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير.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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم